هذا الدرس عنوانه تطبيقات للمتشابهات، وقد جعله الشاطبي تحت المسألة الثانية الثامنة. صل الله عليه وسلم. مسألة بعدها. مسألة ثامنة وضعه رحمه الله. لدراسة خواص وعلامات الفرق ثم ذكر أن هناك علامات إجمالية وهناك علامات تفصيلية وسيبدأ بذكر العلامات الإجمالية وهذا الدرس له أهميته من حيث كونه دراسة, كونه دراسة تطبيقية من المتشابهات التي عناها الله عز وجل بقوله تعالى خطابا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهذا الموضع هو تفسير المتشابه في هذه الآية قد لا يتضح إلا من حيث الدراسة التطبيقية وهذه الآية تفسرها السنة الشاطبية هنا ككرى في العلامات الأدلة التي تبين معنى التشابه وتفسر هذه الآية في سورة آل عمران فمن ذلك ذكر الحديث الذي أخرجه البخاري حيث ترجم رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب منه آيات محكمات فلما وضع البخاري هذا الباب هذه الترجمة فسر المتشابه حيث أورد حديث عائشة قد سبق معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فمن علامات الفرق علامات الانحرافات علامات الأهواء هو تفسير الإسلام تفسيرا خاطئا وتفسير أساسيات الإسلام تفسيرا خاطئا فالأصل في هذا الباب هو الآية كما سبق معنا في درس المحكمات الآية في سورة آل عمران وأيضا ما يفسرها من السنة بقي دراسة المتشابهات سبق معنا أن ذكرنا تفسير من الكثير للفظ المتشابه المعني في الآية هنا وهو أنه كما قال من الكثير هو ما يشتبه على البعض يعني لا يشتبه على جميع الناس فإنما يشتبه على البعض لأسباب إما لكثرة جدله وترك العلم الصحيح وإما لاتباعه الأهواء كما سيذكر الشاطبي هنا في علامات الافتراق وعلامات الأهواء فبسبب ذلك تشتبه عليه الواضحات فإذا أردنا أن نأخذ مثالاً وسيذكره الشاطبي هنا في عقائد النصارى فعقيدتنا في عيسى عليه السلام من المحكمات الواضحة وهو أمرٌ بيّن هو خلقٌ من خلق الله وعبد الله ورسوله فبالنسبة لنا أمرٌ واضح لكن بالنسبة عند النصارى أدخلوه في المتشابهات فجعلوه ابناً لله أو ثالث ثلاثة أو هو وروح القدس يملكون ما يملكه الله من خصائص الألوهية فهذا الذي عندنا واضح وعند العقلاء حتى من المشركين لم كثير من المشركين لم ينسبوا الولد لله أيضا واضح ومع ذلك وقعه بالمتشابه سيأتي الشاطبي هنا ويذكر المتشابهات عند الفرق الضالة وفائدة هذا الدرس أن نتبين أن كل تفسير الإسلام عن طريق المتشابه وعن طريق الأهواء هو تغيير له سواء فيما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالأعمال كما سبق معنا فائدة هذا الدرس مرة أخرى أنه ذكر تطبيقات كثيرة للمتشابه وإن كان ذكر أسباب أخرى أيضا لأسباب الافتراق لكنه أخص متشابه هنا بتطبيقات قلما تجدها في كتاب يعني قلما تجدها مجموعة في كتاب ولأن هذا الموضوع يحتاج إلى زيادة إضاحة فإني نبهت لأهمية هذا الدرس فسيكون هذا الدرس كما سبق عنوانه خطر المتشابهات أو الحذر من المتشابهات أو أيضا يمكن أن يسمى دراسة تطبيقية للمتشابهات وبهذا الدرس يكون اتضح معنا موضوع المحكمات كما سبق المحاضرات السابقة وهذا درس تطبيقي في كتاب الاعتصام عن المتشابهين. هل اقرأ بارك الله فيك. المسرة السابعة يا شيخ. نعم اقرأ. نعود إليها فيما بعد يا شيخ. المسرة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المصنف رحمه الله المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها وهي على قسمين علامات إجمالية وعلامات تفصيلية سيذكر العلامات الإجمالية لأسباب الضلالات أو الفرق أو الذين يجادلون لتغيير معاني الإسلام أو إدخال البدع. على كليات الدين. سيذكر هذه العلامات البارزة. طبعا كثير منها مر معنا. قد لا نحتاج إلى تعليق كثير في بعض المواضع لأن ما سيأتي معنا في آخر الكتاب هو الحقيقة كتلخيص أو هو تلخيص وخاصة من لم يحضر الكتاب من أوله هو تلخيص لأساسيات في نقد البدع وبيان علاماتها. هنا. فأما العلامات الإجمالية فثلاثة إحداها الفرقة التي نبه عليها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة الشاطبي قرن بين الآيتين هنا ليقول لك أن التفرق والاختلاف هنا المذموم هو المؤدي للعداوة والبغضاء وكما سبق معنا الخلاف الوارد في التفرق عن الدين الذي يؤدي إلى التفرق عن الدين ليخرج الخلاف الذي وقع بين الفقهاء والخلاف الذي وقع بين الصحابة هذا خلاف جزئي مثل خلافهم في مسائل الحج سيئة الإشارة إلى هذا خلافهم في بعض مسائل الفرائض ونحو ذلك فهذا الخلاف لا يخرجهم عن أصل الدين ولا يخرجهم عن الاجتماع عليه فقرنا بين الآيتين هذه الآية الأولى تفرقوا واختلفوا أي في الدين بعد وضوح البينات أي في المحكمات الأمر الثاني أن هذا الخلاف أدى بيه من العداوة والبقضاء والنهي هنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا هو مثل النهي الوارد في القرآن في كثير من المواضع من مثل قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا وقول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين وهذا النهي قليل ما يستفيد منه المسلمون لأن كثير من الناس يظن أن آيات التي وردت في الكفر والشركة أنها لا تعني ينبغي أن يتنبه المسلم حتى يستفيد من القرآن النهي في مثل هذه الآية هو للمسلمين أي لا تكونوا مثل الكفار الذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين كفروا هذا نص في الموضوع ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو كانوا لو كانوا غزا نعم ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أي لا تكونوا مثلهم في عقيدتهم في القدر وفي سوء ظنهم بالله وقال الله عز لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لاحظ هذه النصوص هي تحذير المسلمين أن يكونوا مثل الكافرين في عقائدهم أو مناهجهم روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال هي الجدال والخصومات في الدين أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم الجدال والخصومات في الدين هي سبب الافتراء. لأن مسائل الاجداد السائغة التي فيها النقاش وبيان الصحيح بحث الأدلة المجادلة بالتي هي أحسن التي تجري بين علماء السنة وعلماء الفقه وعلماء الآثار هذا أمر حسن لأنه طريق لمعرفة الأدلة معرفة الأحكام لكن نصب الجدال والخصومات في الدين كما يصنع الكفار هذا هو فسادهم في الدين لأنه يعود إلى أصل الدين بالنقد ويعود إلى الأمور البينات الواضحات بالتشكيك نعم. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يرضى, لك يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحديث الحديث فرجوا مسلم وهو بين معنى الآية مقصود الشريعة, الشريعة هي الاعتصام بحبل الله الاعتصام بالدين الواضحات التي أوضحها الله وجعلها سبيلا للنجاة لعباده في الدنيا والآخرة وفي الحديث حديث أبي هريضا صحيح ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا لذلك قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله فعبادة الله وترك الشرك والاعتصام بحبل الله وشريعته هذه من البينات الواضحة فإذا صار الجدل على هذا كيف تجتمع الأمة ولهذا قرنا أيضا الشاطبي بين الآية وتفسيرها كما ورد في الحديث إذا صار كثير من الأمة تجادلون على البينات الواضحة فكيف يعتصمون بشريعة الله كيف يدعون الشرك والضلالات فهذا إذا وقع التفرق فيه أدى إلى الافتراق فمن علامة الافتراق عن الدين أو من علامة أهل البدع الافتراق من علامة أهل البدع الافتراق عن البيانات الواضحات في دين الله وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعا قال بعض العلماء صاروا فرق فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا الافتراق في الدين مفارقة الدين يفارقون أصول الدين ومحكماته وأساسياته فكيف ينضبط لهم أمر؟ نعم. وهو قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأه الله منهم بقوله لست منهم في شيء وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله قال ووجدنا التنبيه على هذا سينتقل الشاطبي سيذكر الخلاف الذي ليس بمذموم وهو الخلاف الذي وقع بين الصحابة والفرق بين هذا وبين هذا كبير جدا الخلاف الذي وقع بين الصحابة سبقت الإشارة إليه هو الخلاف الذي يسميه فقهاؤنا الخلاف السائر يسميه فقهاء للسنة الخلاف السائر هذا ضابط مهم تحفظه طلبة العلم الخلاف السائر أي يسوغ فيه الاجتهاد وهي المسائل الدقيقة مسائل الأحكام الفروعية فيما يتعلق بمسائل الحج بعض مسائل العبادات بعض المسائل التطبيقية لكنهم في هذا الذي أمر الله به ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا استجاب الصحابة للأمر فلم يكونوا مثل المشركين فلم يتفرقوا ولم يخترقوا ولم يكن بينهم الحمد لله عداوة وبغضاء واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا وعبدوا الله ولم يشركوا به شيئا كل ذلك حققوه ولذا كان ذلك المجتمع يمثل الأمة الواحدة القوية لأنه تحقق فيه أمران، الأمر الأول اجتماعهم على شريعة الله، والأمر الثاني اعتصامهم وترك الافتراق، ولا ريب أن هذا هو من أقوى الصفات لتلك لذلك الجيل، عكسه ما وردا ما دخل على الأمة، وهي العلامة الأولى وهي الافتراف طبعا إذا قال أصحاب البدع، أصحاب الضلالات والكلام يعني لك أن تدخل في هذا كل ما يكتب عن الإسلام ويتكلم به الناس الطوائف المتكلمين أصحاب الضلالات أصحاب الفرق بأسمائها القديمة وبأسمائها الحديث التي تقال في الإسلام كل ما يصنعونه من هذا هو سبب عظيم افتراق الأمة وسبب عظيم افتراق الأمة أما بالنسبة للفرق السابقة فهي باق خطرها ووأمثل ما يتصور بعض الناس فرق السابقة باقية لها مكونات المجتمع الإسلامي ولها قوى ولها علماء ولا وهم الذين سببوا الفرق في داخل الأمة وأنضاف إلى هذه الأمة شيء جديد لم يكن فيها من قبل أو كان فيها لكنه لم يكن بارزا. الفرق كانت بارزة من قبل. وطرأ على هذه الأمة أمر جديد وهي اتباع بعض أبناء المسلمين للمذاهب الكافرة التي من الغرب مثل الشيعية مثل العلمانية مثل القوانين وضعية. هي في العالم الإسلامي والذي اتبعها أبناء المسلمين فالشعية مثلا تعادل العلمانية وأصحاب هؤلاء القوانين يخالبون أصحاب هؤلاء القوانين فيختلفون فإذا اختلفوا افترقوا ووقع فيهم ما وقع في من كان قبلها ولاحظوا أن العموم في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوا وجهه وضب إن لدخلتمه شامل شامل للإفتراق السابق القديم ويشمل هذا بل يشمل جميع البدع وإن تجددت سواء أوصلت إلى الكفر الأكبر أو دون ذلك وعلى هذا فالأمة تحتاج إلى أصول العلم الصحيح وإن كان قليلا فهو مبارك يردها إلى الوحدة التي كانت كان عليها نشأة الجيل الأول وأما غير ذلك من كذرة الخلاف عند أهل البدع وأصحاب الضلالات والكلام والمذاهب قديما وحديثا فإنه شر وفتنة للأمة ولا خير فيها مهما كثر الآن الشاطبي سيشير إلى الخلاف الجزئي وأنه لا يضر هذه الأمة وقد وقع سيذكر تطبيقات وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم اقرأ بارك المدين قالوا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا الإذن ورد لهم أذن الله لهم في ذلك في قوله تعالى لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ فهو استنباط ليس فيه نص لكنه يستنبط من النص وأذن لهم في الاجتهاد يا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما سبق معنا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ ثم أخطأ فله أجر وهذا مأدون لهم فيه سواء أصابوا أو أخطأوا وهو لا يضر في حال الصواب هو خير وفي حال الخطأ لا يضر لأنه لم يرد على كلي من كليات الدين وعلى أساس من أساسيات فهو اجتهاد مأدون فيه وهم أجرون فيه في الحالين وهذا هو الذي ذكرناه سابقا في الصنف الثالث من الخلاف وهو الخلاف الاجتهاد السائر وبقي صنفان تدخل فيها العلامات السابقة هذه وما سبق من كلام الشاطبي الآن الخلاف الأول هو خلاف الكفار للمسلمين وهو مذموم والعهدة عليهم كل الخلاف الذي يحدثه الكفار في الأرض للمسلمين المسؤولية عليهم لأنهم هم المفسدون في الأرض النوع الثاني من الخلاف خلاف أهل الأهواء كما سبقت الإشارة إليه آنفا، كما سبقت الإشارة إليه، وهذا تكلمنا فيه في أنواع الخلاف: خلاف الكفار للمسلمين، والعهدة عليهم هم، والمسؤولة عليهم لأنهم هم أهل الكفر والفساد في والغضب. النوع الثاني من الخلاف خلاف أهل الأهواء، ممن ينتسبون إلى الإسلام سواء الفرق القديمة أو الحديثة لأهل السنة، والعهدة أيضا على هؤلاء. لأنهم الذين خالفوا الكتاب وخالفوا السمة النوع الثالث من الخلاف هو الذي يتكلم عنه الشاطبي هنا وهو ما يسميه الفقهاء الخلاف السائق والاجتهاد الساد كيف يكون مأدون فيه لما سمعتم من دلالة الآية ودلالة حديث عبد الله ابن, عم ابن العاص وهو ما يشير إليه الشاطبي في قوله هنا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجد فيه نصا اقرأ بارك الله. واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلاف أبي بكر وعمر, وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة وخلافهم, وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه هذه مسائل لها تفصيلات في في كتب الفقه والخلاف فيها خلاف في أمر جزئي لا يضب سواء قيل بهذا الرأي أو قيل بلا فهو في الاجتهادات والصواب فيها ما كان معه الدليل من الكتاب والسنة لكن أصابوا وأخطأوا محمودين لما سبق من درارة حديث عبد الله ابن عمر ابن عم رضي الله عنه والدليل على أن لم يضرهم اقرأ وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة, وأخوة الإسلام وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة قائمة أخوة الإسلام لأن شريعتهم واحدة. وهم مجتمعون على التوحيد، محاربة الشرك والخرافة، ومجتمعون على إقامة أحكام الإسلام، وهم مجتمعون على مفارقة المشركين وأهل الأهواء، تحريم البدع والضلالات، ومجتمعون على تحقيق مقاصد الشريعة من حفظ الدين وبقية ضرائط الخمس، ومجتمعون على المحكمات، هذه الأخوة، هذه خوة الدين، وإقامة الصلاة. في طرقان الإسلام فهذه هي قوة الدين فلما تحققت قوة الإسلام لم تفرق بينهم الديار ولا الأجناس ولا القبائد ولا الشعوب ولم يضرهم أيضا ما وقع عندهم من الاجتهاد في مثل هذا. مثلها فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعة دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاه الشيطان على أفواه أوليائه قال كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسائل يعني مسائل الإسلام التي ألن فيها في الاجتهاد لأن أصل مسائل الإسلام على نوعين. ما كان من مسائل الإجماع فهذا ما أجمعت عليه الأمة وهو أصل الدين وأساسياته وقلياته وما سبقت الإشارة إليه آنفاً مما اجتمع عليه الصحابة وهناك مسائل اختلفوا فيها هذا الاختلاف حتى لو كانت هناك مسألة جديدة فاختلفوا فيها مسائل الجزئية فإننا نعلم أنهم بذلك الذي اتفقوا عليه من الأمور الإجماعية الأساسية في أمر الاعتقاد ورصول السنة ورصول الشريعة نعلم أنهم أهل السنة إخوة متحابون متنصبون وأن هذا الذي حدث في هذه المسائل لا يضرهم طيب فإن كان العكس فإن كان الذي حدث فرقهم وضعفهم لماذا فرقهم وضعفهم؟ أول ما يتبادل إلى الدين أنه فرقهم وأضعفهم أنه ما عندهم أصول يجتمعون عليها الذي عنده أصول قوية يجتمع عليها ما يفترقون ثم زادتهم تلك المسائل التي حدثت فرقة زادتهم ضعفا إلى ضعفهم أي نعم وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية وذلك ما روي عن عايشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا منهم قلت الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة الحديث الذي تقدم ذكره الشاطبي في آخر الكتاب سيبني على أولين وزيغ س يكثر من اللي المقصود هنا معنى الحديث يفسر الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقوا دينهم بسبب الأهواء التي وقعوا فيها والبدع التي أحدثوها والضلالات التي اتبعوها المعنى صحيح المعنى صحيح وهو مذكور في أحاديث كثيرة منها ما سئت معنى في حديث عائشة في إدارة الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سما الله فحضروا تبعوا ما تشابه منه يتبعوا وقعوا في البدع والضللات بسبب اتباع المتشابه وترك المحكمات البينات هذا المعنى صحيح وقد يكون المعنى صحيحا لكن يكون فيه انقطاع في السند فهذا الحديث لا يصح حيث السند فالمعنى صحيح حديث هنا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وضعفه وكذا ضعفه ابن كثير في التفسير وضعفه الألباني أيضا لكن المعنى المذكور في هذا صحيح قال فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها ودليل ذلك قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فإذا اختلافوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى هذا ما قاله وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى خلاف ذلك فخارج عن الدين وهذه الخاصية قد عليها الحديث المتكلم عليه وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المتضمنة في الحديث سيذكر أمزل الآن سيذكر مخالفة الخوارج لأهل السنة وسبق معنا ذكر مخالفة الكفار للمسلمين ومخالفة أهل الأهواء لأهل السنة فهذا الذي حملهم للمخالفة حتى أدى للقطيع بين البشرية إما بسبب الكفر وإما بسبب الأهواء العهدة فيه كما سبق على هؤلاء المخالفين ما تجد لأحد من أهل السنة فتقول ليش فارقت الناس على الباطل فإن الفرقة مذمومة لأن هذه شبهة قد يدخلها الشيطان على الإنسان وإن يأتي الإنسان فيه يقول أنت فتدعي عنك صاحب سنة إذا كنت صاحب سنة تلتزم بوصول السنة تلتزم بالمحكمات فلماذا تخالف أهل الأواء تخالف الفرق وهذا الافتراق مدمون فإن الإسلام كما ذكر الشاطبي هنا يدعو إلى الألفة والتحب والتراحم والتعاطف. ويمكن أن يأتي الإنسان فينقل البحث إلى الكفار فيقول لماذا يصير الخلاف بين المسلمين والكفار الجواب هنا أن أهل السنة مأمورون بمخالفة الباطل ومفارقته سواء كان هذا الباطل عند الكفار أو عند أهل الأهواء بقى العهدة والمسؤولية على من أصل البشرية أنها على دين واحد كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فالذي سيبقى مع الأصل مع الأمة الواحدة مع الإسلام مع السنة هو المحمود وعليه أن يفارق ويخالف من يترك المحكمات ويتبع المتشابهة سواء اتبع الكفر أو ما دون الكفر يجب عليك أن تخالفهم كما ورد في آيات كثيرة ولا تكونوا من المشركين وما ورد بالقيام بالدين وإقامة الحق بل وجهاد المشركين بل وجهاد أيضا أهل البدع والضلالات فأنت هنا تفارقهم بل تجاهدهم وتتبرأ منهم كما في الحديث الحديث السابق قال منهم في شيء فأنت فارقتهم وفارقتك أنت محمودة لماذا؟ لأنها تحقق أمري الأمر الأول حفظ الدين في نفسك أنت وحفظ الحق في الأمة لأنك لو اتبعتهم كنت مثلهم والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شدعا فلو اتبعتهم خسرت وخسرت الأمة المقصد الثاني الشرعي أنك إذا تركتهم وجانبتهم هذا تنبيه لهم ودلالة لهم على الحق فمن رجع منهم كان ذلك مصلحة له ومصلحة للبشرين فذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين فكان مصلحة لأصحابه أن حفظ الله لهم الدين ثم المصلحة الثانية حفظ بهم الدين فاهتدى من اهتدى من المشركين وقامت هذه الأمة فهذه المفارقة أنت معمر بها ومفارقة أولئك من الكفار وأهل الأهواء لأهل السنة مفارقة مذمومة وهم معذَّبون عليها لأنهم ظالمون أنت صاحب حق وهم ظالمون فالعهدة عليها والمسؤولية عليها ألا ترى كيف كانت ظاهرةً في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، و أي فرقة توازي هذه الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق. أي فرقة توازي هذه؟ إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام. قالك. أي فرقة توازي هذه؟ إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر. وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو الدعي ذلك فيهم لكن من المسؤول عن ذلك المسؤول عن ذلك الذين خرجوا على السنة نادف الفرقه بين المسلمين بعضهم بعض وأما بالنسبة للعالم فالمسؤول عن ذلك هم الكفار فالعهد عليهم هم الذين يتحملون المسؤولين يعني مثل ألف تحاتف الإسلام هي لا شك تميز هذه الأمة فرقة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية تميزهم بأوصاف وعقائد وشرائع فارقوا عليها الخلق بل جاهدوهم حتى نشروا الفتوحات في العالم هذه فرقة محمودة ولمصلحة البشرية وفارقة الكفار للمسلمين فرقة مذمومة لأنها عندهم بسبب الكفر تلك لمصلحة الكفر وحفظه مصلحة الفساد في الأرض أي مذمومة مفارقة المسلمين للكفار لمصلحة الحق والإسلام في الأرض فهي محمودة وكذلك مفارقة أهل البدع لأهل السنة فرقة مذمومة لأنها لمصلحة الأهواء والفساد في الأرض ومفارقة أهل السنة لأهل الأهواء فرقة محمودة لأنها لنشر السنة وإقامة الحق إنعم إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت لأنها تختلف بالقوة والضعف وحيث ثبت أن مخالفة هذه الفرق في الفروع الجزئية فإن الفرقة بد أضعف فيجب النظر في هذا كله لا شك أنها تضعف الفرق المفارقة بين أهل السنة وبين المؤمنين بين المسلمين والكفار وبين أهل السنة وأهل الأهواء هذه على الكليات الأساسية لكن الشاطبي يريد أن ينبهنا هنا أن هذه الفرق التي فرقت أهل السنة مثل الفرق السابقة وهي في المسألة السابقة التي تركناها فإن العلماء حددوا الفرق وذكروها إلى 72 فرق ومنهم من قسم هذه الفرق إلى أقسام كثيرة هذا التقسيم في داخل الفرق يتفقونهم على أساسيات عندهم بدعيه، لكن يختلفون في أشياء عندهم أيضا وينقسمون عليه، وينقسمون عليها مثل الكفار يتفقون على أصل الكفار لكنهم فرق وطوائف بسبب اختلاف المعبودات بسبب اختلاف الشرايع، بسبب اختلافهم في بقية الأهوات فهذا افتراق لا شك أن يضعفهم هذا الافتراق يضعفهم ولهذا ميز الله الأمة المسلمة في الأرض كلها منذ أن أنشأ الله البشرية بالوحدة لكن المقصود هنا الوحدة الإسلامية اللي على المحكمات والكليات وإقامة التوحيد وترك الشرك والاجتماع على الشريعة في مثل قول الله تعالى أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون هذه الآية وردت بعد خطاب لا يخص أمة واحدة لا يخص أمة واحدة وإنما هو خطاب للأمة الإسلامية في الأرض كلها منذ أن أنشأ الله الآخر في قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات فالخطاب عاما للرسل ولأتباعهم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فالتقل اقرأ الخاصية الثانية والخاصية الثانية هي التي نبه عليه عليها قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن وجعلوا ممن شأنه أن يتبع أن يتبع المتشابه للمحكم وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه أم من المتشابه الإضافي وهو مما يحتاج في بيان معناه الحقيقي في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي ظاهر المعنى. ظاهر المعنى لبادي الرأي من أبرز ما ذكرت من أبرز ما ظهر لي في تفسير المتشابه هنا المذكور في الآية ما سبق وأشرت إليه في كتاب ابن كثير. ولاحظ الشاطبي هنا يقول وإن كان في نفسه ظاهر المعنى. فابن كثير قال المتشابه هو مشتبهه على البعض. وقد يحتاج إلى رده إلى المحكم بنفسه. وقد يرده بغيره عن طريق سؤال أهل العلم وكلا الطريقين موصلان إلى المقصود ومن تركهما فقد ضيع نفسه يعني استطاع أن يرده إلى المحكم زال التشابه عنه والحمد لله لكن التشابه بين في ذهنه في عقله في فهمه والجهل يرفع بالعلم ويرد المتشابه إلى المحكم فيظهر له العلم هذا إن كان يستطيع بنفسه إن كان لا يستطيع فيرده عن طريق سؤالي أهل العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقومونهم برد ما اشتبه إليه إلى البينات فيوضحونها له وعلى هذا فالطريقان المذكوران موصلان إلى مقصود الشارع فمن ترك ذلك ترك الأول وترك الثاني فلا يلومن إلا نفسه هذا من أحسن التفاصيل في المتشالة والشاطب هنا يشير إليه يقول فيه ألفاظ مجملة وفيه متشابه لكنه قد يظهر بعض الأحيان وقد لا يظهر يعني يظهر لك أنت بنفسك فتصل إليه وقد يظهر لك عن طريق سؤال يهل العلم عن طريق رده إلى المحكم رده إلى المحكم بنفسك أو عن طريق غيرك ممن تسألك وتنتفع بما تسمع من العلم فإن لم تصنع لا هذا ولا هذا فأنت الذي أرديت نفسك وسيأتي في هذا الموضع ما أشرح إليه من تطبيقات المتشابه أقرى بارك الله كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله إن الحكم إلا لله فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما لأنه بين أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم لله يعني الشاطب الآن هذه فائدة اللي يقولون الخوارج الآن في الآية صحيح إن الحكم إلا لله نعم الحكم لله الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي ولما كان الحكم القدري لله والكون لله وهو الذي يقدر في ملكوته ما يشاء وهو الذي خلق السماوات الأرض له الحكم الكوني فكذلك سبحانه له الحكم الشرعي العمر والنائي هذا الكلام صحيح هذا مجمع عليه هذا يتفق عليه أهل السنة والخوارج هذا أصل صحيح يتفق عليه أهل السنة وأهل البدع لكنهم استعملوا هذا الأصل في نفي التحكيم التحكيم ما معنى علي رضي الله عنه أراد أن يحكم في الخلاف الذي وقع بين المسلمين وقع خلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه فأراد أن يحكم من كيف تطبق الكتاب كيف تطبق الشريعة جاء القاضي أتى له ناس يختلفون في مسألة كيف يطبق عليهم الحكم أتى له زوجان وهذا أمر أسهل أن الخلاف في دماء المسلمين أشد. أتى له رجل ومرأة يريد أن يستنبئ حالهما وهل يمكن أن يستنبح أملا؟ في بعض الدرجات قبل الحكم يجعل التحكيم فبعث حكما من أهلها من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما هذا تحكيم لكن القاضي إذا قال بهذا التحكيم. أو علي رضي الله عنه لما جعل الحكمين يحكمون في أمر الخلاف بين المسلمين هل نفى أن يكون الحكم لله؟ من الذي أمر بالتحكيم؟ الله سبحانه فالقاضي الذي يحكم بالشرع إذا حكم الحكمين في الإصلاح بين الزوجين لا يأتي إنسان جاهل فيقول أنت حكمت الرجال وما حكم الرجال ولا حكم بغير ما أنزل الله ويحكم بالشريع لو حكم مثلا بغير الشريعة حكم بالقوانين الوضعية قلنا حكم بغير ما أنزل الله لكن هو ما حكم بهذا ويحكم يحكم بالشريعة واختارك أنت وزميلك الآن حكمين في موضوع خاص سواء في العلاقات الزوجية أو اختير قوم يحكمون في أمر عام من أمور المسلمين في أمر القتال بينهم مثلا كما هو في قصة علي ومعاوي رضي الله عنهما ثم أن هؤلاء الحكمين يحكمون بما أنزل الله فكيف يعتبر أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ هذا من جهل الخوارج، هذا من جهلهم في مسائل العلم، إيه نعم. ولهذا الشاط الشاطبي يقولنا وقد سبق هذا، سبق ذكر القصة بطولها فلا نعيده. ذكر قصة وناقشت ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج في هذا الموضوع. هنا. وكذلك قولهم قاتل ولم يسب.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 يعني التشابه في التشابه في تداخل الألفاظ، الألفاظ مشتبهها في الظاهر، هذا قتال وهذا قتال. الله عز وجل قالوا من طائفة ثانية من يقتتلوا والمسلمين مع الكفار يقتتلون، هذا قتال وهذا، ولتسميهما باسمين مختلفين، هذا قتال وهذا قتال. القتال بين المسلمين والكفار له أحكام، والقتال بين المسلمين بعضهم بعض له أحكام، وافرده الفقهاء في كتبه في قتال البغي، في قتال الطائفة المتأولة. هذا قتال وهذا قتال، الخوارج الضعف عقولهم جعلوا الثاني كالأول، جعلوا القتال الذي بين المسلمين كالقتال. أنت عرفت المتشابه الآن كيف؟ هذه تطبيقات زيده المتجر. هنا ما في تشابه عند العقلاء، عند اللي يعرف الشريعة ما في متجر. أنا وأنت الآن نفهم انه في القتال اللي بين المسلمين والكفار له أحكام، والقتال اللي بين المسلمين بعضهم بعضًا له أحكام. ولا يمكن أن نجعل هذين القتالين شيئا واحدا فإذا التشابه ليس في هذه الآيات. التشابه في عقول في سوء فهمه. مثل المثال السابق. فين التشابه. أن الحكم إلا لله. ينفي التحكيم. لما كانت مادة المادة واحدة. هناك حكم هنا تحكيم. فقالوا ما دام الحكم لا يكون إلا لله. التحكيم لا يكون إلا لله. هم صحيح. لأن التحكيم معناه غير الحكم صحيح اللفظ واحد متشابه المادة واحدة حاكم يحكم الحاكم التحكيم لفظ فيه تشابه لكن المعاني لو كانوا عقلاء ما تشتبع عليه لو كانوا أهل علم ما تشتبع عليه ال ال ال إن الحكم إلا لله أي القدري والكوني والشرعي إنزال الشريعة إنزال الأحكام لله لا يجوز أن يحكم غير كتابه غير كتابه لا يجوز أن يحكم غير كتابي سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تحكيم هو الذي أمر به وهي تحكيم الرجال لأن يحكموا بشريعة الله هذه الألفاظ المتشابهة هي التي أدخلت عليهم سوء الفهم وإلا عند غيرهم ليست بمتشابه وكذلك في موضوع القتال هذا قتال من غير سبي لكن ابن لكن ابن عباس نبههم على وجه أظهر وهو أن السبا إذا حصل فلا بد من وقوع بعض على أم المؤمنين وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا أيخالفون القرآن الذين الذي ادعوا التمسك به يعني هم لو رجعوا لأهل القرآن فهم أن هذا القتال الذي وقع بين الصحابة وكان في بعضها كما القتال في الجمل وجمل وصفين معركة الجمل وحضر بعض حضرت عائشة وقتال مجتهداً بذلك ثم كره ذلك المقصد أن هذا القتال الذي بين المسلمين له أحكام أو سما قتال فتنه ولكه أحكام أحكام وأنه يخفف بقدر المستطاع حتى تنتهي المشكلة فيه إما يرجعون إلى اجتهاد واحد أو لا يزالون مختلفين في هذا الاجتهاد حتى يقضي الله فقضى الله بينهما ما شاء الأحكام التي ترتب عليه غير قتال المسلمين الكفار قتال المسلمين في الكفار فيه ما يتعلق بالسبي في أن مدبرهم له أحكام له أحكام كثيرة تختلف عن قتال المسلمين بعضهم بعضا إذا وقف القتال بين المسلمين، ما في سبي ما في رق بينهم تختلف الأحكام فيها، ويخفف من هذا القتال حتى يعود الناس إلى عمل الجماعة كما صنع الحسن رضي الله عنه، وصدق فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابن هذا سيد، وإن الله يجمع بينه يصلحه به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان بعد عام أربعين جمع الله به أمر المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه واجتمع الناس على خلافة واحدة وانتهى الخلاف فيما بينهم الخوارج يريدون يجعلون هذا الخلاف والقتال حكم حكم القتال بين المسلمين والمشركين وهما بابان مختلفان جدا مينا وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمنين اقتضى عندهم أنه إثبات لإمارة الكافرين وذلك غير صحيح. يعني تصور معي الآن الناس يتجادلون بغير علم وكل واحد يقذف بالكلام يميناً أو شمالاً القصة سبقت معنا كلام ابن عباس لما جاء أصحاب التحكيم يكتبون الصلف بين علي وعاوية قالوا هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال معاوية لو نحن اقتنعنا أنت, انت أمير المؤمنين ما قاتلنا قل علي بن أبي طالب فقال علي الأمح إمارة المؤمنين أكتب علي بن أبي طالب الخوارج لجهدهم التزمون أصول السنة لا يرجعون إلى أصول العلم لا يعرفون الأحاديث لا يتعلمون العلم الصحيح قالوا أنت تشطب اسمك من إمارة المؤمنين إذن أنت أمير الكافرين هذه اللغة يعني الصبيان لا يصنعون ذلك. فقال فقال له ابن عباس، قريش أرسلت سهيل بن عم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصالحه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال سهل أمركم فصالحه. فقال ها فقال لعلي اكتب نفس القصة وقعد لعلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد الرسول الله. جوهري بن عم فقال لو انت رسول الله ما قاتنك اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال امفا فقال علي ما امفا لو محاها علي لكن طوائف الفرق لن تترفه يوما من الأيام فتقول محى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ قال أرني مكانها فأرى فمحا فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم محا من الكتاب محمد رسول الله يجي واحد يقول أنت, ما أنت محمد رسول الله فهذه القصة وقعت مع علي فقال أكتب هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال لو كنت أمير المؤمنين ما قتلناك أمح قال علي أمح هذا فمحا الكاتب. فقالوا أنت محاية نفسك من أمير المؤمنين أجر أنت أمير الكافرين لأن نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى وأيضا فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتضي إثبات إمارة أخرى، فعارضهم ابن عباس بمحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم الرسالة من الصحيفة وهي معارضة وهي معارضة لا قبل لهم بها، ولذلك رجع ولذلك رجع منهم ألفان أو من رجع منهم. أن هذا التشابه. هذا يتشابه وقع على مغفلين جهال ما يتدبرون إنسان لو تدبر يفهم أن الكلام هذا غير مقهول ولذلك لما ناقشهم بدأوا يتدبرون بدأوا يحركون عقولهم يتدبرون. بدأوا يرجعون للعلم الصحيح رجع منهم ألفان وهؤلاء يرادى الله بهم خير والباقين أهل الجدل وفتنه والعياذ بالله هنا فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم هذا الحديث كما سبق أخرجه البخاري مسلم باب منه آيات محكمات وأحسن ما تفسر به الآيات الأحدية وترجمة البخاري هنا ترجمة وفيدة من أراد أن يراجعها باب آيات محكمات أخذ ذلك من قول الله تعالى الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ومن أحسن أيضا ما فسر المتشابه كما سبق معنا كلام ابن كثير وكلام الشاطبي في هذه الدراسة التطبيقية أي نعم أخير بارك الله والخاصية الثالثة اتباع الهوى وهو الذي نبه عليه قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى وكذلك قوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يعني لا أحد أضل منه هذا معنى الآية لا أحد أضل منه ولاحظوا أن هذا كله مستنبط من الآية الأن يتبعون المتشابه مستنبط من قول الله تعالى، فأما الذين في قلوبهم زيد في يتبعون ما تشابههم، والثاني اتباع الهوى أيضا مستنبط من الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي هوى، يعني ينتقون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا كيف تضبطهم في العلم؟ كيف تضبطهم في العلم؟ يردون المحكمات وينتقون ما شبه لهم. بسبب الجهل، فيجعلونه أصولاً اعتقادياً لهم. هنا. وقوله: فرأيت من اتخذ إلهاه هوى، وأضلله الله على علم. وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية، ولا على التي قبلها، إلا أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة، في المعرفة بها. إلى كل أحد في خاصة نفسه لأن اتباع الهوى أمر باطن فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالق نفسه إلا أن يكون عليها دليل خارجي وش أقصد بالخاصية ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها إيش ظهر لكم إيش أقصد هذا الشاطبي رحمه الله يقصد الخاصية الثانية اللي تشابه والخاصية التي بعدها اتباع الهواء لكن إذا صار منصوص عليه في في الأحاديث يصير علامة ولا لا يعني هل العلامة الخاصةية لابد أن تكون في حديث الافتراق طيب إذا وردت في أحاديث أخرى الشاطبي يقول هنا يقولنا لم تظهر له يظهر له وجود هذه الخاصية في حديث الافتراق السابق لكنها موجودة في حديث أخرى مثل الحديث السابق فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فورد ربط التشابه ثم أيضا ورد أيضا وصفهم بمخالبة المحكمات وهذا دال على وقوعهم في الأهواء إيه نعم وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله اتخذ الناس رؤساء جهالا هذا الحديث إذا سبق أخرجه البخاري في كتاب العلم وذكره الشاطبي في أول الكتاب هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا لن يبقى عالم اتخذ الناس رؤساجه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا عن ينتزعه وإنما يقبضه بقبض العلماء لكن لو وجد إنسان في منطقة ما فيه أهل علم قد يكون معذورا لظهور الجهد لكن ما الحيلة في إنسان عنده أهل العلم حوارج عندهم الصحابة عندهم أهل السنة المعتزلة عندهم أهل السنة الشيعة عندهم أهل السنة الآن اللي يضربون العلم أخماساً بأسداس في الجرائد تجده لا عنده معرفة شرعية ولا عنده أحكام شرعية كل دراساته عن الفكر الغربي ومن أكبر المفتير يضرب العلم أخماساً بأسداس طيب إذا ما عنده هذا العلم يرجع لهم فما حيلة تكتمية لهؤلاء الحديث نبه إلى أنه إذا كان رؤساء جهال هم اللي يتقدمون الناس فيترتب على هذا وقوع البدع والانحرافات وكذلك إذا وجدوا وأعرض عنهم الناس لأن هذا قد يقع بسبب جهل وقد يقع بسبب عناد بسبب جهل ما وجد أحد ينبهه فقد يكون معذورا في حالة الاشتباه لكن إنسان العلم عنده بل تجده يعرف مواطنه لكن يتركه زيغا هذا ليس بغريب هذا موجود في الأمام السابق الرهبان يقرؤون الصحف عندهم صحف إبراهيم وموسى يقرؤونها ويرون فيها خبر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأوصى, وأوصى في كلها ويقرؤون خبر أوصى كلها ويعرفونهم كما قال الله وصدق الله فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ما حيلة كثيرة ويتركون الحق ويتخذون الرؤساء الجهة فإما أن لا يكون قد لا يكون عنده علم يطلع عليه وهذا بحسب حاله وإما أن يكون العلم موجود متيسر ومع ذلك يتركه بغيا وظلما فكل أحد عالم بنفسه هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم أم هو على شك فيه وعلم لو أن كل إنسان حاسب نفسه بهذا يصلح على الأمه لأن كل واحد يتكلم إلا بعلم هل لم يكن له عنده علم قال الله أعلم ولذلك الاجتهاد مسائل التفكير فيها ابتلاء ابتلاء عظيم أشد من الأموال هل في الأموال ممكن يغش ويكذب ولا لا ويأكل أموال الناس الباطن فكذلك في الفكر والعلم ممكن يغش نعم وفرحوا بما عندهم من العلم يقولون على الله بغير علم وهنا لو كل إنسان حاسب نفسه شوف الأسلة المفيدة اللي وضح الشاطئ قال هل بلغ في العلم أبلغ المفتين أم لا وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه العالم نفسه هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم أم هو على شك فيه ومن هنا يتحرز ومن هنا يتحرز التحرز هذا دين ودليل, ودليل على الصحة الاعتقاد والخوف من الله ولو كان ذلك كذلك سلم دين العامة يسلم دين العامة لأن يصير اللي عند العامة علم صحيح ويصير العامة اللي يقع فيهم التقصير بسبب الشهوات الشهوات أو يتنشطون على الطاع لكن إذا وقع عليهم الفساد ممن يشتغل بالعلم فالأمر ينتقل إلى الشهوات ولا إلى الشبهات وهو أشد وقارن الآن بكل ما تقع من مخالفات الإسلام في الأمور الكليها الأساسية تجدها والعيال بالله بفتاوى ضال لها مضلة وذلك الضرر فيها عظيم والخطر فيها شديد وجعل الله عز وجل هذا من الجرائم التي لا تغفر لأنها كذب على الله إذا وقع ذلك في أمور أساسيات الدين والكذب على الله ونقض أصول الشريعة كما قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل ذلك قرين الشرك الذي لا يقوم لأن فساده عظيم فساده ما هو على نفسه بقر ولذلك فسد كثير من أمر العوام بسبب أنه يتكلم في العلم ويقول على الله يقال على الله ما يقول القائلون على الله ما ليس لهم به علم هناك والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل وكان من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل هذا ولهذا الصحابة نبو الله عليهم وإذا وقع النقص عند أحدهم الناس تفوتون في درجات العلم إذا وقع النقص عند أحدهم كمله بغيره وقال لا أعلم وكانت المسألة تدور على كثيرين يقول لا أعلم وكان أئمة الفقهاء يدربون طلابهم على ذلك حتى أن مالك رضي الله عنه أتاه قوم من المغرب تشدون الرحال شهورا يسألونه عن مسائل أربعين مسألة أجاب في بعضها وكثير منها قال لا أعلم اقرب ركما قال العقلاء إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء من لم يستشر بخلاف, بخلاف من لم يستشر يعني أنت إذا لم تستشر تقدمت إلى أمور قد تحسن فيها وقد لا تحسن وخاصة إذا كانت من الأمور المهمة والموضح هنا موضع الدرس والتعليم تشتغل بالتدريس تشتغل بالتعليم تشتغل بالخطابة تشتغل بالدعوة تشتغل بالأمور أن تستشر لك أصحاب لك معلمين لك مدرسين لك مشاهد فإذا استشرت الشاطبي يشير إلى نفس الموضع السابق فإذا استشرت واحد قال نستعين بالله شجعك واعانه. ثم دخلت في أمور لقدر مستواك مثلا تكون مدرس مثلا أو تكون مثلا خطيب أو تكون كذا استشرت، وهل أنا أكتب أألف فقال لا فهنا إذا استشرت فأنت تسلم بإذن الله وتسلم لك نيته إذا ما استشرف وكل مرة ما شاء الله تبدأ تدخل في مشروع جديد مرة مؤلف ومرة كاتب ومرة خطيب ومرة حاضر ومرة وقد يكون هذا ما يتراسم مع مستوى وهذا يضر. هذا إن لم يدخل عليك في النية شيء والإنسان ما يعد من أهل العلم والخير من يستشيره ويستعين به على مثل ذلك بخلاف مم. من لم يستشر فإنه غير بريء ولا سيما في الدخول في المناصب العلية والرتب الشريفة كرتبة العلم ماذا ما لنجاك واحد قال لك خذ منصب مثلا معين استشر، قد تصلح وقد لا تصلح له قد يقول لك نية أخرى دي تجمع من وراها المال والمصالح ما أنت تبقين بالمصالح المسلمين قد تعجبك نفسك ويعلم منك عجبك بنفسك وأنك إذا جلست على هالكرسي وعلى هالمنصب يبدو تصير فتنة لنفسك ولغيرك وأعرف بك ممكن يعرفك يقول لك اترك ذلك خير لك واشتغل بك مثلاً. أو يقول لك اقدم مثلا ويصيك فأنت لن تعدم الخير الاستشارة لن يعدم صاحبها الخير سواء في الأمور الشريفة الكبيرة أو في الأمور العادية أيضا والرجل العاقل هو الذي يستشير ما ينفرد برأيه يستشير فإنك إذا استشرت ضممت رأي الآخرين إليك وعقول الآخرين إليك فإن استشرت أهل سنة أهل العلم، أهل فضل أهل خبرة أهل تجربة الحمد لله وقال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم شورى بينهم هنا. فهذا أنموذجٍ منبه صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف يعرف به. هل هو في تصدره إلى فتو الناس متبع للهوى أم هو متبع للشرع؟ وأما الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم. لأن معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم، فهم المرجوع إليهم في بيان من هو متبع للمحكم، فيقلد في الدين، فيقلد في الدين، ومن هو متبع مشابه فلا يقلد أصلاً أقرب فيقلد، طيب. ولكن له علامة ظاهرة أيضا نبه عليها الحديث الذي فُسِّرت الآية به قال فيه إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم فرَّجه القاضي إسماعيل بن إسحاق وقد تقدم أول الكتاب فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف منهم متبعه على حقيقة فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلص له فهو على شك أبدا وبذلك يفارق الراسخ في العلم، لأن جداله إن افتقر إليه، فهو في مواقع الإشكال العارض طلبا لإزالته، سرعان ما يزول إذا أبين له موضع النظر. وأما الزيف، فإن هواه لا يخليه إلا لا يخليه إلا طرح المتشابه، فلا يزال في لا فلا يزال في جدال عليه وطلب لتأويله. هذه وصية من الشاطبي أن الجدال إن كان بالحسن وإن كان بعلم ما معنى علم العلم أن تقول قال الله وقال رسوله وما قال فلان وقال علان هذا ليس بعلم إلا أن تقول قال فلان ودليله كذا أو تقول قال فلان مثلا من العلماء المعروفين المشهورين وفي أمر مبين وعندك استعداد أيضا أن تذكر الدليل أو توضحه فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن في معرفتي ما قال الله قال الرسول هذا هو العلم وإن كان الجدال خارج النصوص الشرعية، هذا هو الجهل كثير من جدال الناس عليها الآن، تجد في المجالس الآن يتحدث هذا يتحدث من حيث النظر المصلحي وهذا يتحدث من حيث النظر المصلحي وهذا يتحدث من خلال العمومات وهذا يتحدث، لكن لما تأتي، ما عندهم أدلة وذلك ينبغي للناس إذا ما في دليل في المسألة ما دامت حكم الله تحدث في أمور الصناعات في أمور البناء مادة البناء هذه أحسن المادة الفلانية أحسن هذا شغلك شغل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعرف بأمور الدنيا هذا النوع من الدواء في الطب أحسن هذا كذا جاء نوع جديد تحدث في أمور الصناعات أمور دنياكم أنتم أعلم بها وتقطعون وتصيبون لكن أمور الشرع تريد أن تتحدث عندك أدلة تحدث ما عندك أدلة قل الله أعلم خير لك نبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إذا قلت هذا حكم الله هذا حكم رسول الله من عندك بدون دليل ولهذا ينبغي يجب على المسلمين أن يكون الحديث من خلال أدلة قال الله وقال رسوله ما عندهم يردون العلم إلى صاحبه قد يكون شاب صغير في المجلس ويحفظ حديثا إذا كنت صاحب طاعة قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك وإن كان أصغر منك فإن المفضول الفاضل يأخذ من وقد كان في مجلس عمر رضي الله عنه ابن عباس وكان صغيرا شابا صغيرا وكان عمر رضي الله عنه يجمع مشورة أهل الشورى من الصحابة من كبار أهل العلم فإذا قال ابن عباس خال الرسول الله أو ذكرهم بآية من كتاب الله عملوا بما قال فمن أراد النجاة لنفسه تصحيح العلم وحسن الاعتقاد فلا يتكلم إلا بعلم قال الله وقال رسول الله ليس عنده شيء يقول الله أعلم وتبحث بعد ذلك عن العلم الصحيح جاءك رجل وإن كان أدنى منك أو شاب بعلم عن الله ورسوله تقبله على العين والرأس هذا هو التعلم الذي كان عليه السلف رضوان الله يعلم أما اللي يصنعوا كثير من الناس طيل وقال والمصالح العامة هذا فيه مصلحة وهذا فيه كذا إذا سمعتهم قلت عندهم من العلم الكثير وإذا خبرت أمرهم تجدهم في المسألة التي يتكلمون فيها فيها آية وحديث أو آيات أو وهم يجهلونها، فينبغى الإنسان أن يؤدب نفسه بشرع الله عزوجل. إيه نعم أقربانك نفسي. ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران وقصدهم من يناضروا رسول الله. صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله الله تعالى والذي أنزل عليكم والذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هذه أيضا هنا الآن دراسة تطبيقية سيذكرها الشاطبي في قصة نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرها سابقا وهي مذكورة في الصحيح ذكرها البخاري تفصيلا إنعم وقصدهم من يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليهما السلام وأنه الإله أو أنه ثالث ثلاثة مستدلين بأمور متشابهات من قوله فعلنا وخلقنا وهذا كلام جماعة المحكم في عيسى المحكمات أي البينات والواضحات أنه عبد الله ورسول وأنه خلق خلقه الله وأنه يأكل هو أمه الطعام القرآن نبه على هذا ما معنى يأكل أمه الطعام هذا من أي بشر أي فيحتاج إلى ما يحتاج إلىه البشر الذي يأكل الطعام والشراب معروف ماذا يصنع بعد الطعام والشراب فالمقصود أن القرآن حكى بشريته وبصورة واضحة وبين أنه عبد الله ورسوله الذي يبحث عن العلم الصحيح هذا واضح في كتاب الله لكن النصارى يتبعوا ماذا تركوا العلم الصحيح والمحكم الواضح البين واتبعوا متشابه عندهم ما يعتبر متشابه عندك لوضوحك لكن متشابه عند من؟ عند الذين يريدون يلعبون بكتاب الله اتباع المتشابه الأصل فيه هو لعب بكتاب الله يلعبون بكتاب الله فجاءوا عند مثل قول الله تعالى فعنا وخلقنا والله عز وجل يقول فعنا وخلقنا لأن النون هو النون العظمة وهذا معروف في لغة العرب لكن قالوا فعنا وخلقنا إذن هذا جمع إذن الذي فعل وخلق جماعه طيب الأمير والرئيس يقول نحن فلان فلان يعني نحن يسيرون عشرة يعني هو وحده ها هو يعظم نفسه فقو الله ولله المثل الأعلى فعنا وخلقنا الله يبين عن نفسه سبحانه وتعالى قالوا لا فعنا وخلقنا أي الذين فعلوا جماعه الله وعيسى وروح القدس مثل هذا ما يشتبع على الإنسان عنده عقل هذا من أحسن ما في تفسير المتشاهد يعني يتركون العلم البين ويتلاعبون بكتاب الله اقرب برقمه ومن أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى طيب يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى هل قال عيسى أنا أبرئ الأب... الأب... الأكمه والأبرص ويحيي الموتى لأنني أنا خالد ومن عندي وليش قال بإذن الله قال بإذن الله فشطبوا بإذن الله واتبعوا الجهل والزيف في رؤوسهم هنا. وهو كلام طائفة أخرى ولم ينظروا إلى أصله ونشأته بعد أن لم يكن وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الآفات والأمراض والخبر مذكور في السير مذكور في السير ومذكور في الصحيح صحيح البخاري ذكر البخاري قصة وهد نجرا فهذا يقول من المحكمات يأكل ويشرب مخلوق الله عز وجل قال عنه كان وأمه يأكلان الطعام يعني بشر وقال الله عز وجل في شأنه إنما هو عبد وقال عبد الله ورسوله فتركوا هذا البين المحكم الواضح وذهبوا إلى المتشابهات التي أفسدت عقولهم مثل ذلك قال الله تعالى قل هو الله أحد لماذا لم يعملوا بهذا في أحد واضح أحد ما هو بثلاثة قل هو الله أحد الله أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر إنما هو إله واحد وتركوا المحكمات البينات الواضحات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابل ثم قالوا كن بيكم طيب ما حلتك يا أولاد بعد هذه الآيات كلها قس على هذا الذين يحاولون أن يفهمون الإسلام فهما لا كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأتون للناس بمتشابهات الإسلام اللي هو العقيدة والشريعة يتحول إلى مجرد النطق هذا اتباع المتشابه وترك المحكم ولا لا اتبعوا ما اشتبه عليهم وتركوا المحكمات البينات وهكذا في كثير من المسائل المتعلقة بالإسلام يفهمونها على أهوائهم ويتبعون ما اشتبه لهم ويتركون العلم المحكم ولذلك من سلامة دين الرجل وحسن عقله أنه يبحث على العلم الصحيح البين الواضح ويلتزم به ويعمل به هذا دلال على صحة دينه وسلامة حاله وأما إذا كان يتبع قيل وقال ويتبع ما تشابه للناس والمصالح العامة وهذا الكلام الذي يدور كثير منهم في المجالس بغير علم ويتبع الناس فيه المتشابهات يحلون في بعض أنواع الربا يفهمون الإسلام على أنهم مجرد النطق والشهادتين يفهمون الإسلام على أنه يقبل ما يتعلق بالانحرافات الانحرافات الآن القادمة عن الناس من الغرب ومن الضلالات والبدع هذا الفهم فهم خاطئ الإسلام وتجد أصحاب هذا الفهم لا يتبعون في علم صحيحا وإنما يتبعون ما تشابه لهم وحذرنا الله عز وجل من ذلك كما ورد في الأحاديث حديث عائشة فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذريهم عناهم الله بأي شيء بأنهم أهل الزيق والضلال لا يبحثون عن الحق ولا يلتزمون به وهذا المثال الذي ذكره الشاطبي عن النصارى مثال واضح اقرأ بارك الله. بي. والحاصل أنهم إنما أتوا لمنازفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومجادلته لا يقصدوا اتباع الحق والجدال على هذا الوجه لا ينقطع. لا لا يقصدون لا يقصدون اتباع الحق. نعم. والج لا يقصدون اتباع الحق والجدال على هذا الوجه لا ينقطع. ولذلك لما بين لهم الحق ولم يرجعوا عنه دعوا إلى أمر آخر خافوا منه الهلكة فكفوا عنه وهو المباهلة المباهلة وف... هي الملاعنة وفد نجران ورد نطيل على الإخوان وفد نجران كما ورد في الصحيح ستون راكبا وفيهم من قيادتهم الرهبان الضهبان والأحبار أربعة رجل فيهم العاقب والسيد من أشرافهم وذكر البخاري القصة مطولة في الصحيح وذكر علماء السفير فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا النبي جديد ونبي جاء في جديد العرب فجاءوا يريدون منه أن يصحح بعض مذاهبهم مثل الجدال الموجود الآن في في وحدة الأديان وحوار الأديان فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون منه أن يصحح بعض مذاهب في عيسى عليه السلام وكانوا قوم مشركين، جعلوا عيسى ابنا لله وجعلوه ثالث ثلاثة هذه اعتقادات منافية لما في صحف إبراهيم وموسى ومنافية لما ورد في التوراة والإنجيل الصحيحين الذين أنزلهم الله على عيسى وعلى موسى ومعارضة لما جاء في القرآن لكن الوفد فكر قال لعلنا نحصل شيئا على الأقل كلمة أو كلمتين تصح شيئا من مذاهبنا وجاء هذا الوفد إلى المدينة فأنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فقابلوه أياماً فتلى عليهم نزل في خصوص هذا الأمر المحكمات الواضحات في شأن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم قلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقبلها ستون آية في سورة آل عمران مبينة أن النصارى تركوا المحكم البين الذي سبقت الإشارة إليه في شأن بشرية عيسى وأن الله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله والآيات السابقات التي أشرنا إليها تركوا ذلك كله وتعلقوا فعلنا وجعلنا في القرآن على هذا فعل جماعة أي ثلاثة أي الله عيسى ورفضه فالنبي عليه الصلاة عرض عليهم الفجج ولو كانوا يقصدون الحق لعلموا المحكمات واستجابوا بها وتركوا ما عندهم وكانوا مسلمين أي أتباعاً لعيسى عليه السلام فإن المشركون ليس أتباعاً لعيسى بل مشركون مخالفون لما كان عليه عيسى عليه السلام فلم يصنعوا ذلك طيب ما الحل في هذا نزل القرآن بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام بملاعنتهم المباهلة المباهلة اللي ذكرها الشاطبي هنا معناها الملاعنة يعني يجتمع الفريقان في صعيد واحده يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأسرته في صعيد واحد ويخرج الوفد الستون راكب في صعيد واحد ويدعون باللعنة على صاحب الباطل فإن كان محمداً صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن عيسى قائلاً بالحق فهو على الحق وإن كان كاذبا على عيسى وكاذبا على الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس الاجمائين ويدعون على أنفسهم بالهلاك وإن كان هذا الوفد الموجود الآن هم الستون راكب فيما يعتقدونهم في عيسى كاذبون مبطلون مشركون فعليهم لعنة الله والملائكة والناس الاجمائين ويدعى عليهم بالهلاك فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالوا دعنا نتشاور فتشاوروا فقالوا والله إنكم تعلمون أنه نبي هذه واحدة يعرفون هذا في كتبهم وتعلمون أن ما قاله في عيسى هو الحق وإن باهلتموه لا يبقى منكم أحد فرجعوا إليه بعد ذلك فقالوا لا نباهلك بل نستأذنك في الرجوع وتغيروا بعض الشيء تغيروا احتزت قناعاتهم وتغيروا بعض الشيء ولذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحكم بينهم ريثما ينظرون في أمر الإسلام فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحكم بينهم من أهل الإسلام نكتفي بهذا المقدار ونسعى الله عز وجل أن يجعلنا وياك من المتبينين للمحكمات التاركين المتشابهات وأن يوفقنا وياك من ما يحب ويرضى صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين